السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدنا اليوم مع الجزء السابع ونحن في اخر سوره المائده واول سوره الانعام ان شاء الله سوره المائده يبدا الجزء السابع بقول الله سبحانه وتعالى لا تجدن اشدا نساعهداه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى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 وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فآثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين فهؤلاء من اهل الكتاب ولكن الله عز وجل اثنى عليهم لانهم عرفوا الحق فراجعوا إليه واعترفوا به وأقروا به لا يستكبرون القرآن لا يمتنع أن يعترف لأحد بفضله والمسلمون لا ينازعون أحدا في حقهم وفي فضلهم ويرحب بالخير والإحسان والإجادة من أي أحد حتى وانخلفون في العقيدة فهذه عبرة وهذا درس كبير جدا يثني القرآن على إنصافهم أنهم عرفوا الحق فأقروا به يعني يعرفونه ولا يتكبرون عنهم فماذا يبكيهم في القرآن ماذا يبكيهم في, في القرآن مما عرفوا من الحق القرآن له أثر وسلطان على القلوب وعلى المدامع وعلى على الروح ينبغي أن نقرأ القرآن وأن نقرأك وأنا وابكو إلا تبكو فتباكو نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يفتح قلوبنا للقرآن وأن له قلوبنا وأن يجري له مدامعنا وأن نقيمه في حياتنا وفي دنيا الناس تمر الصورة وهذا, وهذا الإنصاف هو من مبادئ الإسلام ومبادئ الأمة الشاهدة نظروا يقولون أمن فاكتبنا مع الشاهدين من الشاهدين أمة الإسلام ندخلنا ربنا مع القوم الصالحين مع أمة الإسلام الأمة الشاهدة التي هي المسؤولة عن إقامة دين الله في أرض الله عز وجل ثم اتعرض القرآن لآية اتخذت شبهة لامتناع عن الأمر المعروف أنها هي المنكر يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم وما كنتم فيه تختلفون عليكم أنفسكم بعض الناس فهموها قالوا عليكم أنفسكم يعني خليك فحي لك ملكش دعوة بحد لا تصلح ولا تغير ولا تأمر معروف ولا تنهى منكر ولا تنهى من أي حاجة سمعهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال أيها الناس انكم تقرؤون هذه الآية على غير وجهها لقد تمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لا أم الايه يعني عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم لا يدركوا من ضلة اذا اهتديتم اذا اهتديتم اذا اهتديتم ومن تمام هدايتكم الامر ما أفهم لكن امرت ونهيت وعملت اللي عليك وما حصلش ثمره ما لاقتش قدامك ما اهتديتش ان انت امرت ونهيت ودعيت الله سبحانه وتعالى ما اهتديتش ربان хорошо اخذك لا لا يدركوا من ضلة اذا اهتديت ده المعنى بتاعه ولكن لا يتخذوها أحد ذريعا لأكافر أمر بالمعروف أنها منكر فقد لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سنة داود وعيسى بن مريم ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر ينفعلوه كانوا بيتكسفوا أنهم يأمروا بالمعروف وأنهوا عن منكر كانوا بيخافوا أن يأمروا بالمعروف أنهوا عن منكر لا يتأمرون ولا تنهون أولا شكالنا الله أن يعمكم بعقاب من عندي ثم تلعونهم فلا يستجابوا لكم لازم نهتم بأمر الله حتى يستجيب سبحانه وتعالى دعائنا وحتى يصلح أحوالنا ثم لفتة سريعة وغميلة في الشهادة الشهادة حين الوفاء اثنان ذا وعدل منكم تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما لا نكتم شهادة الله إن إذن لمن الظالمين مسألة من بعد الصلاة هل لها أثر؟ طبعا أثر كبير يجعل الإنسان ينضب السلوكه مع مقتدى الصلاة قيمة من بعد الصلاة مهمة في أن اللسان يكون مؤهلا لأن يشهد شهارة حق تحبسونهما من بعد الصلاة تدعونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لنشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهارة الله إنا إذا لمنا الآثمين ثم يأتي ختام الصورة بقصة اسم الصورة المائدة إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ميدا من السماء شوف ربك وبعدين هل يستطيع ذو الحواريين فملك بقيد بني إسرائيل هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ميدا من السماء قال اتأكل الله لكنت مؤمنين قال يريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليهم من الشاهدين شوف بعد عاسية عيسى عليه السلام قال عيسى بن مريم اللهم ربنا مش ربنا بس اللهم ربنا أنزل علينا مئلة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآلة منك وارزقنا وأنت خير الرازقين شوفوا المشاعر هنا عملت ازاي والمشاعر هنا عملت ازاي تبلد المشاعر نحو الله عز وجل أربأ بكم يا أمة الإسلام منها وأعيذكم بالله منها يا شباب الإسلام المشاعر القاسية الجامدة تجاه الله عز وجل وعدم التأدب بأدب الإسلام مناجاة الله وفي دعائه وفي التلفز بالكلام معه سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يبين من كلام الحوارين ومن كلام سيدنا عيسى عليه السلام قال الله إني منزله عليكم فما يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين اسم الصورة بيبين يبين هذه السقطة التي طلبوها وحتى نتعلم أن لا نكون ماديين في طلباتنا وأن لا نكون يعني بهذا الجحود مع الله عز وجل نسأل الله العفو والعافية ثم يأتي تأتي الآية التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يقول سبحانه وتعالى على عليه السلام علي السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وَإِنْ تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ العزيز الْحَكِيمُ قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كابلة ليلة يرطل هذه الآية لا يتجاوزها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أنا تدبرت فكرت إيه اللي في الآية يعني يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقررها لم يكن يقرأ حروفها فقط لما كان يقرأ معانيها يتجول قلبه في معانيا وكان قلبه ونظره ونظره يتجه إلى أمته صلى الله عليه وسلم أن تعذبهم سيدنا عزيز على أمته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقولها على أمته أن تعذبهم فإنهم عبادك تعذب عبادك يا رب يستمت الرحمات الله سبحانه وتعالى ويستعطف الله عز وجل على عبادك أن تعذبهم فإنهم عبادك وأن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ليلة كاملة يدعو الله عز وجل صلى الله عليه وسلم بهذه الآية اظروا إلى رحمته بالأمة وما أرسانك إلى رحمة للعالمين نتعلمها منه صلى الله عليه وسلم وحينما بكه حينما قرأ هذه الآية بعث الله عز وجل إلى شيدنا جبريل يقول له اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقل له ما يبكيك يا رسول الله فقال يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل سين جبريل قل له يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك صلى الله عليه وسلم يا سيد يا رسول الله نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن فهم القرآن وحسن تدبره ثم تختم سورة المائدة بقول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وتبدأ سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلوا شوف التناسق بين ختام شرط المائدة وأول صورة الأنعام رغم من شرط المائدة مدنية نزلت في المدينة شرط الأنعام نتكلم عنها لوقتي نزلت في مكة بينهم عشر سنين تقريبا ولكن التناسق حينما وضع القرآن بعضه إلى جوار بعض يتناسق ختام الصورة مع أول الصورة التالية إنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الله عز وجل فتبدأ سورة الأنعام سورة أنعام حكاية لوحدها بصراحة. سورة أنعام السورة الوحيدة التي نزلت جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة واحدة نزلت مرة واحدة عن نفسه وفي الحديث أنها نزلت معها سبعون ألف ملك لهم تسبيح ودعاء يعني يرج السماء سابعين ألف ملك مع صورة الأنعان هذه الصورة العظيمة تتكلم عن محور أساسي هي درس في العقيدة درس في العقيدة صورة واحدة نزلت مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقرأها طوال الدعوة لم يخطئ فيها آية واحدة تخيل كده يعني هذه من علامات نبواته صلى الله عليه وسلم أو من أمارات صدقه تنزل الصورة فيقرأها في على أصحابه مرة واحدة حوالي 15 صفحة الصورة يقرأها مرة واحدة ثم يظل يقرأها كما هي لا يغير منها حرفا ولا يخطئ منها في حرف حفظ الله عز وجل القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتلاه علينا ووصله لنا أصحابه وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين فهذه الصورة درس في العقيدة درس فيه تعلق القلب بالله عز وجل وفي استنداد التشريعات منه سبحانه وتعالى حتى اسم الصورة الأنعام إيه حكاية الأنعام الأنعام مثال للانفصام والتناقض في حياة الناس الله سبحانه وتعالى والخالق انبغي أن يكون هو الآمر وهو الناي فكانوا يتلقون أوامر ونواهي وتشريعات من غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى في قضية الأنعام شرع لهم وحد اسم عامر بن لحي شرع لهم حرم أشياء وأحل أشياء وهناك تفاصيل في الصورة فاتخذها القرآن مثالا على قضية التشريع الذي يخلق والذي يشرع الذي يرزق والذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ده محور الصورة الأساسي ومطلعها يقول سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والعدل كويس العدل هو إيه؟ مطلق التسوية ولكن هنا عين الظلم لماذا؟ إنه عدل بين الله بين خلقه تسوي بين الله بين خلقه وعين الظلم ولكن هذه الكفر بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ثم قرابة خمسين آية في الصورة كلها تتكلم عن التوحيد تريد أن تفرق قلبك من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى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 وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وَهُوَ القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ويقول عز وجل ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير إلى غير ذلك من الآيات التي تغرس التوحيد في قلبك وتغرس عظمة الله عز وجل في قلبك ثم يأتي ذكر سيدنا إبراهيم لازم يحضر هنا ذكره في الصورة سورة التوحيد لازم يجي فيها أبو التوحيد سيدنا إبراهيم عليه السلام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وَلِيَكُونَ من الْمُوْكِنِينَ طريق اليقين التفكر في ملك والسماعة والأرض النظر في إيهة الله عز وجل في الكون تغرس في النفس اليقين وعظمة الله عز وجل والخشوع له سبحانه وتعالى في كل أمره فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي جولة في الكون وصل منها في الآخر قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقال هدان إزاي قالكم تفكير تتكلموا معايا في توحيد هو الوحد وهم كلهم قال لهم إزاي بتكلموني في توحيد ربنا أتحاجوني في الله وقال هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن ينشأ ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما فلا تتذكرون وبعدين اختم هذا المقطع ويقول سبحانه وتعالى فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم صحاب السلام والآية جم يشتكروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وأينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلبس إيمانه بظلم بمعاصي بسقطات مين فينا يا رسول الله لم يظلم صلى الله عليه وسلم فقال ليس ذلك إنما الظلم هنا هو الشرك إن الشرك لظلم عظيم بصوره لقمان شوف اصحابك كانوا بيسمعوا حاجه يقدروا يعملوها بيعملوها ما بيقدروش او بيستغربوا لها يجيوا يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينفذوا مش يعدوا كل الايات كلها زي بعضيها ما احنا لا هننفذ يا دوره لا لم يكن هذا شأنهم ولم يكن هذا ادابهم رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ثم تاتي الحوارات في الصوره ويعني الكونية الكونيه ربط القلوب بالله سبحانه وتعالى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 وحتى تؤسس على ذلك الأحكام القرآنية على قلب ثابت وعلى حب عظيم عميق لله سبحانه وتعالى نسأله سبحانه وتعالى أن يعظم جلاله في قلوبنا وأن يرضقنا حسن تدبر القرآن وصل اللهم وسلم وبارك على سيننا محمد آله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته